Alhamdulillah Salatussalam اللهم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل السادس وقائع مهمة بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء المبحث الأول إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر ابن الخطاب فكان احبهما الى الله عز وجل عمر ابن الخطاب ثانية نقول كان احبوهما ولا كان احباهما ليه بقى احبوهما عمر ليه ان كانش عمر احباهما ها لا تفرق الكلام هنا على عمر ولا على على, على احبهما ها لا كلام على احبه مه... مش كلام في الفصل كلام في الحديث كلام في الحديث على الاحب اللهم عز الاسلام باحبها هذين الرجلين يبقى احنا زهننا متعلق بمين بالاحب من هو اللي كان الاحب آه. فكان الاحب عمر كان الاحبه عمر مش كده يعني احنا الكلام مش منطلق الى عمر اولا لا الاحب اولا فيبقى ده الانسب في الاعراب ان هو ده الاسم حب احبوهما الاسم احبوه طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بيده حين اسلم ثلاث مرات وهو يقول اللهم اخرج ما في صدر عمر من غل وابدله ايمانا يقول ذلك ثلاث مرات صلى الله على النبي وآله ضرب صدر عمر بيده حين اثل طبعاً سيدنا عبد الله ابن عمر هل رأى هذا؟ ها؟ ما ياوه يعني كان صغير كان صو ولعله لم يولد بعد أظنه ما كانش ولد لسه سيدنا ابن عمر او كان على كل حال صغير انما لما يرويها كده بصغة الجزم يبقى دي ايه حكاية عن عمر مثلا احتاج توسيق ولا حاجة ولا يبقى ما يقول عمر ضربني بيده يبقى سيدنا ابن عمر يقول ضرب رسول الله عمر وكانه رأى صلى الله عليه وآله وصحبه فيش احتمالات لحاجة يعني وكل روايات ابن عمر وابن عباس ونحوهما من الصحابة كلها مقبولة ولها حكم الاسناد حكم الاسناد يعني ايه المسند اللي هو ايه ها؟ المتصل المرفوع ما تقولي كده سمة ثانية هنا زي ما بنعمله و اولى علشان نعرف ما ما نحب نشتم حد او حاجة يعني ما نشتم يبقى اول اما نضرب يبقى سمة ثانية اعداد ندلعهم و ديهم هدايا و كده يا رب ما ندخل اولى ولا تاني علشان نعرف نعم مع ان هم مرقوش ولكن اجمعت الامة يعني المحدثون وغيرهم على ان روايات الصغر الصحابة دي روايات كروايات الصحابة على طول فيش فرق يعني مع ان هم خدوها بالنقل من اللي كان اكبر سيدنا ابن عمر ولا سيدنا ابن عباس مين اللي كان اكبر سيد مع Abbas ولا سيد مع عمر سيد مع Abbas كان اكبر في السن ليه لانه كان اسن من النبي صلى الله عليه وسلم وسيد مع عمر كان بينه وبين النبي كم سنة ها سيد مع عمر حكم كم سنة ها سيدنا ابو بكر اثنين واثناشر سيدنا عمر يعني هم على بعض اربعتشر سنة ومات عنده كم سنة ثلاثة وستين برضا سيدنا النبي وخليفته ماته في نفس السن ثلاثة وستين فكان بينه وبين النبي اربعتشر سنة ولكن سيدنا ابن عمر كان كبير اكبر من سيدنا ابن عباس, سيدنا من عباس مات والنبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير خاص ولكن يعني طبعا يعني النبي عاشر النبي والنبي طبعا دعاله صلى الله عليه بي اللهم ايه اه اعلمه السأويل وفي الحكمة دعاله بالحكمة وبالفقه وبالتأويل يعني التفسير معرفة معاني القرآن وضربه بصدر عمر يعني ضربه تبعاً مش ضرب جامد يعني وسيدنا عمر كان قوي ولكن سيدنا النبي كان أقوى منه صلى الله عليه وسلم وضربه ثلاث مرات وده يدل على تأكيد الطلب يعني أو تكرار الفعل يدل على أنه كل مرة يعني يزود في فإيمانه بمرة واحدة كان يعني يبقى أو حتى من غير ضرب كان يبقى إيمان طبعا قوي بفضل الله عز وجل ولكن الضرب ويكونه ثلاث مرات يدل على زيادة الحاصل من هذا الضرب وكان ضربه مباركا ككل شيء فيه صلى الله عليه وسلم ضربه كان مبارك إذا ضرب ضرب محبة وإحسان وإكرام يعني صلى الله عليه وسلم وعارفين حديث ناضح جابر فين حديث ماضح جابر ماضح اللي هو الجمل اللي بيحمله عليه المية وانه كان تعبان ومش قدر يجاري القفلة اللي ماشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اقعدوا صلى الله عليه وسلم واقاموا وضربوا فكان انشط أنشت جمل في الله صلى الله عليه النبي وآله صحبه وسلم ومن حديث شريح بن عبيد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجت أبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت اعجب من تأليف القرآن يعني تأليف القرآن يعني ايه تركيب انه مؤلف من مواعظ وعبر واثليب اللغوية لما راحوا لأحكم حكماءهم في الجاهلية وقالوا له عايزين مثل القرآن ده وقالوا له أول المائدة فقال لا مش ممكن عاد يومين وقال لا ما مفيش اي احتمالات نعرف نعمل ازاي كده ده في طبعا صورة المائدة في أولها جمعت بين السليب العربية كتير قوي يا ايوه الذين امانوا فيها النداء وفيها الأمر وفيها الـ الـ الاخبار اللي بمعنى الانشاء وفيها يعني اشياء كتيرة جدا وطبعا القرآن كمان مشتمل على آآ آآ ترقيق للقلوب وموعظة وفيه نور وفي حلاوة إن له لحلاوة إيش كده؟ وإن عليه لطلاوة وإن أعلى له لمسمر سله لمغدق فجعلت أعجب من تأليف القرآن فجعلت أعجب هنا الفعل ده ماضي ولا مضارع ولا أمر فجعلت ها جعلته ده مضارع ماضي مش كده ولكن اعجب مضارع فكأنه بيصف المضارع في الايه في الماضي يعني يصف حالته في الماضي ولو قال عجبته من تأليف القرآن قد يكون خطر على قلب الايه الاعجاب او العجب ده مرة واحدة إنما فجعلت أعجب يعني يعني تكرر هذا تكرر هذا لأن الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث. فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش يعني هذا تأليف مشكلم واحد عادي. ده كلام واحد من الشعراء المجيدين اللي هم كانوا ايام يعني وصلوا زروة تمكنهم في هذا الزمان ما هوش انسان بيتكلم بالعربي انسان عادي كده لا قال فقرأ انه لقول رسول كريم ده مش في الحق ده في صورة ايه ده ها كده في الحقة الحقة اه في اخرها مش كده فيقين ولا مهمين فقرأ انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ما تؤمنون سيد عمر قال اه صح ده مش قول شاعر الشعراء ما يعرفوش يقولوا الكلام ده يعني لو هو مقفى وموزون زي قول الشعراء والنبي ما كان يعني ما كانش يقرأ ولا يكتب فيالف الشعر امتى حتى ما كانش يعرف يقوله صلى الله عليه وسلم يجي يقول الشعر ما يعرفش اه فألي بكاهن لا هو كاهن بأدم الشاعر فعل قلت كاهن قال لا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تمزيل من رب العالمين الى اخر السورة قال فوقع الاسلام من قلبي كل موكع كل موقع يعني ايه بقى كل موقع يعني معناه ان القلب لو هو فيه مواضع متعددة موضع الظن وموضع اليقين وموضع الشك وموضع المحبة وموضع كذا وكذا وقع منه كل موقع يعني تيقن به و. ملأ عليه قلبه قلت أما الروايات الأخرى في قصة إسلام عمر فلم أجد فيها روايات صحيحة غير مطعون فيها ده المؤلف بيقول كده يعني ومنها ما في إسنادها ضعفاء وغير ذلك وهذه الرواية التي ذكرت أقرب الروايات إلى الصحة ومع ذلك فهي مرسلة وإسنادها كل رجاله ثقات وشريح بن عبيد الذي أرسل هذه القصة ثقة كما جاء في ترجمتي في تهذيب التهذيب والتقريب طيب التقريب اللي هو ايه بقى يا سيدي تقريب, تحديد تحديد تحديد. تقريب التهذيب آه؟ والتهذيب اللي هو ايه تهذيب الكمال ابن الهمام الكمال ابن الهمام وتهذيب تهذيب الهام و قد من ايه جهة عليه تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب كتب مؤلفة على بعضه، قصدك على تقريب النووي يعني بس طبعا النووي عمل التقريب على ايه تقريب ده اختصار اختصار ابن الصلاح اه وبعدين السيوطي شرحه في ايه تدريب الراوي شرح تقريب النواوي عمر يشهر اسلامه والعاص يجيره من اذى قريش من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما اسلم عمر قال اي قريش اي قريش انقلوا للحديث من اكتر واحد فيهم ينقل الحديث فقيل له جميل بن معمر الجمحي او ابن معمر فغدا عليه قال عبد الله وغدوت اتبع اسره عبد الله اللي هو مين ابنه وانظر ما يفعل وانا غلام اعقل كل ما رأيت يبقى جه كلامه انه كان غلام صغير ولكنه كان ايه مميز يعقل يعني ما يرى حتى جاءه فقال له اعلمت يا جميل اني اسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه حتى ما استناش يتأكد منه اول ما سمع يجري على طول ايه بل لا لسانكم قالت واتبعه عمر واتبعته انا يبقى عمر اتبع مين جميل واتبعته انا مين اتبع مين الضمائر هنا سيدنا عبد الله ها تبع مين ليه بقى اقرب مذكور يا عود مذكور السلام العلبة تمام فين الحاجات كلها واتبعته انا حتى اذا قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته يا معشر قريش وهم في امدياتهم حول الكعبة الا ان ابن الخطاب قد صبأ قال يقول عمر من خلفه كذب ما صبأش كذب ولكني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار اليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم قال وطلح, وطلح فقعد طلح يعني تعب وأعيا وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيق من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشة أو موشة عليه الوش يعني و الحمراء دي نوع من الأرضية والأزر الحلة بتبقى قطعتين حلة البلة قطعتين كان زمان تبقى مثلا إيه إزار ورداء دلوقتي طبعا بتبقى جاكيتة وبنطلون ودي من من الحلة اليمنية كانوا بيجيلهم من اليمن وكب بتبقى فيها خطوط كده و حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم به فقالوا صبأ عمر قال فمه اي يعني, يعني ماذا ملك وماله رجل اختار لنفسه امرا فما تريدون اترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا خلوا عن الرجل يعني في امرين امر الاول انه واحد عمل حاجة هو اعوذها ملك وماله واحد شايل دقنا والتاني زعلان ليه ما تسيبه هو دي الحاجة الحاجة التانية سيدنا عمر من بني ايه عادية لما تضربوا فيه كده لما هتموتوه عمالين يتخانق معاهم من ساعة معلوم لحد ما لحد الظهر فلو كملوا عليه هيموتوه باقي لو موتوه بني عادية مش هيسكتهم مسلم مش مسلم عندهم كانت الحمية يعني كانت فضيع جدا قال فوالله لك لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه الكلام ده ربنا أزحبي عن سيدنا عمر قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة بيوم أسلمت أو يوم أسلمت وهم يقاتلونك قال ذاك أي بني العاص ابن وائل السهمي <تصفيق> وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اسلم عمر اجتمع الناس اليه عند داره وقالوا صبأ عمر وانا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجلا عليه قباء من ديباج فقال صبأ عمر فما ذاك فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا؟ قالوا هذا العاص ابن وائل طيب عزة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي بالمبحث الثاني المقاطعة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزله يعني ما تنزل مكة هتنزل فين عقيل مين عقيل عقيل ابن ابي طالب آه ابن عمه وكان يظهر باع المنازل ولا حاجة بعد ما هجره فبيقول ساب حاجة هل لنا عقيل من دار فكان المناظرة بتاعت سيدنا الامام مع سيدنا اسحاق وكان معاه سيدنا الامام الثاني، احنا قلنا امامين مش عنا شنابلة بس الامام الكبير منهم سيدنا الامام الشافعي في السن يعني اه فهل ترك عقيل دارا ما زال مملوكا لنا كلمة اللام دي شوف اللام عملت شغل جامد جد هل ترك لنا يعني ما زال مملوكا وده دليل على ان الدور تملك هتقول ما يمكن ما كده ما اللام دي مش للملكية بس سكتوا الاثنين سحق و ومحدش ولا غيرهم يعني مام الشافعي كان لا يغلب في المناظر مم. وهل ترك لنا عقيل منزلة ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء نحن نازلون غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب المحصب اللي هو المعبد المعابدة مكان... كان خارج مكة ايامها يعني كانت مكة لحد الحجون كده لحد المقبرة وطبعا اللي المحصب كان بعد بعد الحجون مش انت عارف الحجون وبعدين الجميزة وبعدين المعابدة مش عارفين السكة دي كده اه اخيركم المقبرة اه <تصفيق> <تصفيق> ه ننزل في المسجد ده نحصط فيه بعد الحج هو في مسجد هناك يعني هو طبعا نزل في المكان فاحنا طبعا نزل فين بالضبط في المكان دلوقتي بيوت ومسجد جنب اللي دار مكان الرابطه القديم رابطه اهل الإسلامي كان ليها مكان هناك قديم في اعصره اثري كده اصفر كده على اليمين وانت رايح العزز كنا ننزل فيه بعد الحج نطلع من منا عليه نصلي فيه الضقر نصليش في منا نرمي بعد الأذان الشباب لسه بقى و كنا بنعمل كل حاجة و عليه نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المزج نفضل عادية و نخش بعد كده مكة فضل, فضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي بالخيف اللي هو الوادي والمحصب ده وادي فسيح بين مينة ومكة طبعا دلوقتي بقى داخل مكة لان مكة امتدت لحد مزدلف وبقى مينة ملاثقة لها وكمان امتدت يعني لحد بعد مينة ولكن مينة محصورة بين يعني في جبل بين مكة ومينة ماشي بالطول كده مع طول الوادي يفصل مينة عن مكة إنها اتسعت يعني مكة الآن فنزل بخيف بني كنانة اللي هو المحصب ده حيث قاسمت قريش على الكفر بني كنانة تحلفت هي وقريش على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم ولا يؤوهم حتى يسلموا إليهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم طبعا ما استجابوش لهم قال الزهري الخيف الوادي فكان يظهر التحالف ده والتحالف في إيه يعني تحلف حلفوا يعني وأقسموا في هذا المكان وإذا طبعًا قصة المقطع قصة طويلة وهذا أثبت ما ورد فيها يعني أثبت ما ورد فيها إنه هم قطعوهم صلى الله عليه وسلم ذلك أن بني كنانا حلفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبعوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم ثم قال عند ذلك صلى الله عليه وسلم لا يارث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر واللفظ لأحمد الثالث انتقام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من المستهزئين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ان كفينك المستهزئين لصورة الحج قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والاسود ابن عبد يغوس الزهري وابو زمعة الاسود ابن المطلب من بني اسد ابن عبد العزة والحارس ابن عيطل السهني والعاص ابن وائل فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأراه الوليد وأومأ جبريل إلى أبجله الأب عرق في باطن الذراع، وقيل هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب والعظم ده تشكلها كده والله أعلم فقال ما صنعت قال كفيته ثم أراه الأسود فأومأ جبريل إلى, إلى عينه فقال ما صنعت قال كفيته ثم أراه أبا زمعة فأومأ إلى رأسه فقال ما صنعت قال كفيته ثم أراه الحارس فأومأ إلى رأسه أو بطنه وقال كفيته ومر به العاص فأومأ إلى أخمصه وقال كفيته كفيت هذا وكفيت, هذا وكفيت هذا فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا يريش نبالا يعني يركب لها الريش النبل اللي بيرموه بالقوس بيحطوله من وراء زي ديل كده يحفظ توزمه عشان ما ي ما ينقلبش فأصاب أبجله فقطعها يبصيلنا جبريل أشار إلى الموضع اللي إيه اللي هيصاب منه كل واحد منهم وأما الأسود فعامية اللي أشر إلى عينه وأما ابن عبد يغوس فخرج في رأسه قروح فمات منه وأما الحارس فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خراؤه من فيه فمات منها أعوذ بالله وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة أو حاجة زي كده اللي هي نبت حجازي له شوك نبات لشوك دخل في دماغه حتى امتلأت فمات منها وقال غيره أنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة فدخلت في أخمصه فمات منها طبعا كما يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يفبر على هذا لما اشتد أداهم وقشي على المؤمنين من التأثر بهذا دعا الله عز وجل أو شك إلى جبريل ففعل طبعا جبريل بأمر الله عز وجل ما فعل صور من استهزاء المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن العاصب نوائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحي الله هذا بعدما أرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم قال ونزلت الآيات من آخر ياسين اللي هي إيه وناسية خلقه طبعا ثم يدخلك جهنم هنا يبقى إيه كإمه بالشر بالايه مش بالجنة بقى بجهنم ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه وكان رجلا سليما وكان بقية قريش اذا جلسوا معه اذوه وكان لابي معيط خليل غائب عنه بالشام فقالت قريش صبأ ابو معيط وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه فقالت اشد مما كان أمر أو أمر أو هيدا كده فقال ما فعل خليبي أبو معيط فقالت صبأ فبات بليلتي سوء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية هم فاكرين من أبو معيط عشان ما بيأذيش انه ايه اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا ترد علي تحيتي. فقال كيف ارد عليك تحيتك وقد صبوت فقال او قد فعلتها قريش قال فما يبرئ صدورهم ان انا فعلت فقال تأتيه في مجلسه المج... ايه اللي يعني يخليهم يهدوا ويهبطوا فقال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتم ب... وتشتمه باخبث ما تعلمه من الشتر أعوذ بالله ففعل يا حبيبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج يعني هو مسد ما خرجش فقال له أصحابه أخرج معنا قال قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا فقالوا له لك جمل أحمر لا يدرك عندك النوق الصفر يعني اللي هم حمر صفر يعني حمر يعني ليهم بيبقوا بني شوية كده يعني محمر نوع من النوق بيبقى قوي وسريع جدا النوق العصافير المعصفرة والعصفور لونه ايه تلاقيه في الليمون المخلل احمر مش كده المعصفرة يعني الحمر لك جمل احمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة لو كانت الهزيمة كان دي ايه كانت ها تامة مش كده يعني ان وجدت الهزيمة طرت عليه طرت من الطيران يعني تطير به فخرج معهم فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الارض فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في سبعين من قريش وقدم إليه أبو معيط فقال تقتل تقتلني من بين هؤلاء قال نعم بما بزقت في وجهي فأنزل الله في أبي معيط ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا إلى قوله وكان الشيطان للإنسان خذولا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً, كثيرا لسه وقت ولا خلاص.